زينب موش هين راب يبيت بطنصور الوحي كل ساعة نازم قل يا أيها والفلق والناس رايح جاين ينقل بالقلاق زينب فعل صادر مني لحسين ينجر الفعل يعقلها عاقل وزينا بكاتلا بداخلها حسرات بكثر ما بالحروب عباس كاتل زينبهاك نور الدنيا بيها بيها بيها الليلي خاط منها ما يجيها ما يجيها ما يجيها هاي الروح والعين عزيزة قلب الحسين هاي الروح والعين عزيزة قلب الحسين شمس ما تقدر عين عليها عباد اسمها لا حكيت قول احساس لان كلش عليه يخاف عباد لازم بالبداية مثل ما تقرا لاين لازم بالبداية مثل ما تقرا لاين التصوير والمونتاج أحمد الحطار وعلي الحاج هاي الروح والعلم عزيزة قلب الحسين هاي الروح والعلم عزيزة قلب الحسين شمس ما تقدر عين صحتك تباسمها مربح حروب بس ركز عليها ملحمة تشوف زيانبها يا امها لطف الله ضمها زيانبها يا امها لطف الله ضمها تخيل حضره جيش السبيه سبيه سبيه, سبيه ش السبيها سبيها سبيها سادة سبيه نهار نور الدنيا بينا بينا ما بينا ليلي منها ما يجي ما يجي ما يجي طاير روح والعين عزيزة قلبي الحسينة طاير روح والعين عزيزة قلب الحسين شمس ما تقدر عين علينا علينا علينا <تصفيق> شمس تطفي ضوا نمد الصوت من زينب وهلها الصوت من زينب وهلها يطلع النور شمس توقف وراها ما تحمل بواها شمس توقف وراها ما تحمل بواها بيها بيها نبي ليلي خاف منها ما يجينا ما يجينا ما يجي غير روح والعهد عزيزه قلبي كان مدنق الجيش العزكر من صباح تساغل اوليش يا هجان مدنق الجيش الك العين على جدمه ليربع راسه يعمل الك العين على جدمه ليربع راسه يعمل يا نظرات تقدر تعتني انتساق الصوتيه والتوزيع محمد جبار يامي وحولها عزيزه كلمات الشاعر إيهاب المالكي أداء المنشد علي الدلفي ونسألكم الدعاء